Book 2 860 og 68 68 Stor lille Kabir صغير Kabir Stor og lille كبير وصغير كبير وصغير ايلفانتن الفيل كبير الفيل كبير الفأر صغير الفأر صغير مظلم ومضيء Muslim og modådi? Natten er måk. Allejlo muslim. Al lal, modlem! Dagen er lys. Er har du murikk! Alne har, Musrekk! Gammellov? Kabir du sin ogøb? Kabbir alt وشاب جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا قبل 70 سنة كان لا يزال شابا قبل 70 كان لا يزال شابا جميل وقبيح جميل وقبيح سامر فولن أسموك الفراشة جميلة العنكبوت قبيحة العنكبوت قبيح Tyk og tynd Samin og Nahif Samin og Nahif En kvinde på 100 kilo er tyk atun wasnuha, 100 kilo, hia Samina Imra'a wasnuha, 100 kilo, hia Samina En mand på 50 kilo er tynd وزنه خمسون كيلو هو نحيف رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف دير أو بيلي غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص بيلي نأدير السيارة غالية الثمن السيارة غالية الثمن أبيشن أعبيلي الجريدة رخيصة الجريدة رخيصة